أيها الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي بروا في أنفسهم واعترعوا ويقولون حجرا محجورا وقد الناس قرعوا وأحسن مغنا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ونزل الملائكة تنزيلا الملك يوم الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فُلَانًا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا 112. ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكافر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 سوف يعلمون حين يرون العذاب من اظن سبيل ارايت من اتخذ الهه فهو وافاء تكون عليه وكيلا ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً، ثم جعلنا الشمس عليه دللاً، الذي جعل لكم الليل لباساً ونوم ومسبث وَجَعَلَ النهار نشورا، وهو الذي أرسل بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من ماء به بلدة ميتة ونستيه مما خلقنا. ونسقِيهُ مِنَّا الْخَلَقِ نَعَمَ وَأَنَاسِيَ كَثِيرَةَ وَلَقَدْ صَرَفْنَا مَنْ بَيْنَهُمْ لِيَذَكُرُوا فَأَبَى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 122. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً أَيُّ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن رحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي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 يسرفوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلها آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ومن يَفْعَلْ ذلك وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا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 خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبه بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> 118. الكتاب المبين 119. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية آية أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر 111. الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 113. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين رَبَّكَ وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111 وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون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 فأَتَيَآ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين 114. ورسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 115. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء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 يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة الميطات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا أَيْنَا لَنَا نحن إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إذا لمن المقربين قال لهم موسى قَالَ لَهُمْ مُوسَى قالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن فرعون اننا نحن الغالبون فالقام موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يلقون فالقي السحره ساجدين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 لا انقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير اننا الى ربنا منطلبون اننا نقمع ان يغفر لنا وأوحينا إلى موسى أن أسلب عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَانَ ذالك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن قال كلا إن مع موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين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 قالوا نعبد اصناما فنضل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباؤنا كذلك يفعلون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 والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين 111. رب هبني حكما وألحقني بالصالحين 112. واجعل لي لسان صدق في الآخرين 113. واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين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 111. إنا كرة فنكون من المؤمنين 112. في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 113. وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم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 فاتقوا الله وأطيعون 110. قالوا أنؤمن لك واتبعك وَمَا قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعون وما أنا بطارد المؤمنين انْتَ تَيَا نُوحُ لتكونن مِنَ الْمَرْجُومين قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كذبون فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن معي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن 129. ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين رَبَّكَ وإن ربك لهو الرحيم كذبت عاد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 فِي في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين رَبَّكَ وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين 112 إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ان نيلكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما هنا امن في جن ثَمَرَاتٌ وَعِنَبٌ وَزَرْعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وأطيعون وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ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 كلا أيه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ العالمين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 111. رب نجني وأهلي مما يعملون 112. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فَأَخَذَهُم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم 113. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن نَرَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ نَبِيٍّ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعون فيقولون من نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأ إِنَّمَا تَعْنَاهُمْ سَمِينٌ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعْدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قرية إِلَّا لَهَا من وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ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 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكر الله كثيرا انتصروا من بعدنا ظلم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون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 وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَّ السُّنَنَ عَنْ سَاتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَاتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا, ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي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 وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا, وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن وال والطيّر فهم يوزعون حتى إذا توعلا وادا نمل قالت نملة يا أيها النمل, يا أيها النمل فَلَوْ دَخَلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ طُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك, وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه لا عذابا شديدا أو, لأذبحن أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إِنِّي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء.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 ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات وَالْأَرْضِ ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قَالَ سَنَنظُر أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ إِذْ غَبْبِ كِتَابِهَا ذَٰلِفَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَنَظُرْ مَا يَرْجِعُونَ قَالَتِ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي يا كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي واعتن مسلمين قالت يا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 سليمان قال أتردونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتي بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون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 وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ فَإِذَا هُمْ فَرِيقٌ يَخْتَصِمُونَ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 بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولا ثم نقولا لوليه ما شهدنا مهلك اهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ور كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم, دمرناهم وقومهم دمرناهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وَإِذْ الذين الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا ولوطا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شهوة من دون دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم تجهلون